إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون هم أزواج في طلال على الأرائك متكئون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون يكون لهم فيها فاكهه ولهم ما يذعنون سلاما قولا من رب رحيم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 وَلَقَد اضل منكم جبلن كثيرا افلا تكونون تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون هذه جهنم التي كنتم تعدون اخلو تذكر اليوم نختم على افواه وتكلمنا عايدر وتشهد الارض دم هل اليوم نختم الْيَوْمَ نُخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ دَبقَ صِرَاطَ فَحَنا يَبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الْأَبْصَارَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَ